نزل من السماء ما فسالت أودية بقدرها فحتمل السيل زبد الرافيا ومن ما يوقدون عليه في النار بثغاحيلية الأمة عذبا مثله.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 وفئس المهاد